إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْكُرْ نِعْمَةِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا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 فَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا برسولی قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما أداة من السماء؟ قالت تكل الله إن كنتم قالوا نريد أن نأكل منها وتطم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من قَالَ عيسى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أنزل عَلَيْنَا مَائِدَةً من السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأولنا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْ وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذابه اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين وإذ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 تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قلت لَهُمْ إِلَّا مَا تنی به آن یعبدوا الله ربي وَرَبَّكُمْ و ربكم شَهِيدًا مَا عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما فَيَتَنِّي كُنْتَ أَنْتَ الرَّكِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ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 وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات رب بهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتين أباد. كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نم إِلَكُمْ وَأَرْسَلْنَا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَدِيجًا مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 وقالوا لاو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ين وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَا لَبِثْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ لك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان راقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يُجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا رَيْبٌ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ